عليهم ولله اللهين تعالى حتى اذا ركب في السبينه غلبه قال اقربت هل تغرق ام لنك هذا قد يجد قال ألن أقول إنك لمن تستطيع معي أصبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهبني من أمري عصرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتل قال أقتلت نفسا زكية لَا وَادِئَ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا الْقُرْآنُ قَالَ أَلَمْ نَكُنْ لَكَ إِنْ فكَلًا تَسْتَقِي عَمَّنْ صَبَّرَ قَال إِنْ سلطوا على انها فامن فامن ان يطيحوا ما وجد في متاثرا من يريد ان يطغى طغانا وقال عليه اجر قال الفارض بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت فأردت أن أعيبها وكان يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنا لفحشينا فحشينا أن يرهقهما طغيها لنور وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يولوا أشدهما ويستخرج كنزهما, ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلتم عن أمري ذلك ما دم يستع علي صلى و يسالون عن القرين من ساتلو عليكم منه بالله ان من كان في طرب وامس وآتينا من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بدر مضرب الشمس وكدها تره فِي علم حريئا ووجد عندها قرما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ فَسَوْفَ يُعَذَّبُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا مُّخْزِيًّا وَأَمَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صالحا فلا ثم أذبع سبابا حتى إذا فلو مطرع الشمس وجدها تقلع على قوم وجدها تقلع على قوم يم نجعل لهم من معذوبها سطرا كذلك رفض أحقنا بما لديه خبرا They yeah. are.